اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيس اممم تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَأْنُ نَزْلٍ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَارٌ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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف و لأصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون.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 فأرسل في الرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قليل وإنهم لنا لغائض وإننا لجميع حذرون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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَلَنَضَلَّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أثرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون